بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتأوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وهذه آيات عظيمة وهذه جملة مستأنفة إن تمسسكم حسنة فيها بيان تناهي عذاوتها أولا الفجرة لأهل الإسلام على مستوى كل حسنة فاي حسنة تحصل لكم هذه السؤال سواء كانت عظيمة أو دون ذلك عندهم كل شيء من الحسنات يدخل عليهم إساءة فلا يحبون أن يحصن لأهل الإسلام خير ولا يحبون أن يحصن لأهل الإسلام قرة عين قرة عين، سواء كان بالخصب أو كذلك بالظفر عن الأعداء أو بكثرة عددهم على الإيمان وعلى الخير والإسلام هذا كله لا يحبون لنا أبدا قليل أو كثير من الخير لا يرغب عداء الله أن يحصن لأهل الإسلام بل هذا يسوءهم جدا كما قال الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله سبحانه وتعالى يختص بالرحمة من شاء من عباده ولكن هذا يسوء أعداء الله أنه يحصل حسنات أو حسن لأهل الإسلام سواء كانت عظيمة عندهم أو دون ذلك هذا لا يرغبون فيه بل هذا يسوءهم جدا وأما إذا حصلت سيئات فهو بغاية الفرح والحبور بما ينزل على أهل الإسلام من الشر وبما يحصل لهم من تصدع وتفرق فهذا يعجبهم وهذا يفرحهم إذا حصلت السيئات على أهل الإسلام من الجد وكذلك قلة عدد وعدم نصر تأييد فهذا يسوءهم يفرحهم والذي يسوءهم هو حصول الحسنات والله سبحانه وتعالى يقول حسنة وإن تنسسكم, إن تنسسكم حسنة فإنها نكرة في سياق الشرق تفيد العموم فهذا يدل كما قال بعض الأهل التفسير على تناهي عداوتهم حتى انتهت إلى كل حسنة وهذا يسوءهم جدا أن تنزل الحسنات بأهل الإمام وتناهت العداوة إلى الفرح بكل سيئة تنزل على المسلمين فإنهم يفرحون بها فعلى هذا الشخص ينبغي أن لا يفرح عدوه فيه وأن يحاول إدخال الإساءة في قلبه والحزن على قلبه حتى يموت كمدا من حزنه أما إدخال الإساءة مع استطاعتك على إبعاد الإساءة أو إدخال السرور على أهل الكفر والنفاق مع أنك الصريع أن تبعد هذا بالإخاء والطلافر والاجتماع والمحبة وأنت تسعى ربما جادا في خلاف هذا هذا يضر الشيطان يأزك أزا إلى أنك تفعل خلاف مراد الله سبحانه وتعالى هذا شيء يفرح وعداء الله ويسوء أهل الإيمان ثم قالوا وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا تصبر عن الإيمان وعلى الخير وتتقوا الله سبحانه وتعالى تتركوا محارمة تجتنب محارم حدودة فهنا لا يضركم كيدهم شيئا فطاعة الله سبحانه وتعالى جانبا لكل خير وأعداؤك ما دمت في كنف الإله وفي طاعته سبحانه وتعالى لا يستطيعون أن يصنوا, أن يصنوا إليك بشيء إلا إن شاء الله جل وعلا فإذا طاعة الله سبحانه وتعالى من أسباب الدفع عن العبد. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط فالله محيط بأعمالهم ومحيط بما هم عليه من الشر الكيد وحافظ لأولياءه سبحانه وتعالى من كيد هؤلاء الكائدين فهذه آيات فيها تسلية لأهل الإيمان وفيها أيضا كذلك بيان ما عليه أعداؤهم من الشر تجاههم وأنهم يمكنون بهم وأنهم يفرحون بما ينزل بهم من السيئات ويسوءهم ما يحصل لهم من الحسنات فعلى المؤمن أن يصبر أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى كما أمر الله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم قيدهم شيء فهذا الذي يدفع الله سبحانه وتعالى به البلاء عنك والصبر وهذا الذي يحصل للأمة الآن مما ترونه كل ذلك بسبب الصبر على أو بسبب عدم الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وضع التقوى عند كثير منهم حصل شيء من الضر لهم من جهة أعدائهم بل شيء عظيم حصل بهم لأنهم ما حققوا هذا الشرط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فالكثير منهم تجافى عن هذا الخير وابتعد عن هذا الخير فحصل ضرر عليهم وهذا هو الواقع كما يقال خير شاهد فإن أهل الإسلام لما ابتعدوا عن تعاليم الإسلام وابتعدوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى ورفعوا الحجب دون النواهي انظروا إلى أي شيء صاروا. ونسأل الله العافية والسلامة والله يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وهذا حصل لصحابه لما كان توفر فيهم هذا الشرط تحقق المشروط. صبر تقوى خوف من الله سبحانه وتعالى عبادة، واقبال على دين الله جل وعلا فإن أعداءهم ما سطعوا عليهم ما سطع عليهم أبداً بل الغزو أعداءهم إلى عقر دورهم وأهانوهم ودخل من دخل بعز عزيز في الإسلام وبقي من بقي على ذله وهوانه بسبب الكهر والعياذ بالله والعصيان قال رحمه الله قوله تعالى إن تمسسكم حسنة أي تصبكم أيها المؤمنون بظهوركم على عدوكم وغنيمة وغنيمة, وغنيمة يصله غنيمة وغنيمة وغنيمة تنالونها منهم وتتابع الناس في الدخون في دينكم وخصف في معايشكم هذا كل ما يفرحهم هذا يسؤهم تسؤهم أي تصبكم أيها المؤمنون بظهوركم على عدوكم وغنيمة تنالونها وتتابع الناس في دخون دينكم وخصف في معايشكم تسؤهم قالوا تتابع الناس في دخول في دينكم وخصب في معايشكم تسؤهم أي تحزنهم وإن تصبكم سيئة مساعة بإخفاق سر يعنيش عندك نور مساعة بإخفاق سرية مساعة بإخفاق سرية لكم أيهذي مسارية وضع بسرية أمام الأعداء صلّت العداء على بعض السرايا هذا يفرحهم جدا إذا حصلت هزيمة لأهل الإسلام يفرحهم وهذا يوم عيد عندهم وهذا شأن المنافقين الذين كانوا مندسين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأمثال عبد الله بن أبي أضرابه كانوا يفرحون جدا وإن خرجوا القتال فهم يتمنون هزيمة يوش الإسلام ولكن الحمد لله حصل لهم ما في كثير من المعارك. حصل لهم ما يسوون فخضعوا وأظهروا نفاقاً بعد أن يتبع بعد أن كانوا يتبجحون به بعد أن قص بعد أن كانوا يتبجحون به أخفوه أخفوه جداً ولا يحبون أن يطنع أحد علمهم عليه لولا أن الله سبحانه وتعالى فضحهم بإنسان الآيات فيهم فكانوا يظهرون الشر في بداية الأمر وعنده ضعف أهل الإسلام فلما قوي الإسلام بعد بدرا أخفوا كثيرا مما كانوا يظهرونه وهذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان إذا حصلت قوة لأهل الإسلام وشوكة لأهل الإسلام فتجدهم يضمرون والعياذ بلا الكفر والنفاق وربما يظهرون وربما الصفوف الأول بعضهم, بعضهم في الصفوف الأول وهو العياذ بالله إذا حصل شيء على أهل السنة يفرح يظهر نفاقه هنا يظهر نفاقه عند أن يحصل شيء على أهل السنة تجده في غاية السرور هذا يفضح الله سبحانه وتعالى يفضحهم بمثل هذه الأشياء التي تحصل على أهل الخير يفضح المنافقين بها ربما ما تعرفه ومعك في الصف ما تعرفه فإذا حصلت هزيمة لأهل الإيمان فإذا بي يستفشر ويفرحان برئيس حصل لأصحابكم قد حذرناكم من هذا الشر وقد نصحناكم لكن ما تحبون الناصحين يعني يظهر نفسه بأنه ناصح وهذا نفاق فهو يظهر فرح بهزيمة أهل إيمان وهذا حصل الكثير ممن ربما كان يخصم الظنبهم فلما حصل ما حصل لأهل إيمان أظهروا ما عندهم من النفاق قال رحمه الله وإن تصبكم سيئة مساءة بإخفاق سرية لكم أو إصابة عدو منكم أو إصابة عدو منكم أيوب إصابة أو إصابة عدوان منكم أو اختناف يكون بينكم أو جدب أو نكبة تصيبكم يفرح بها وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا وتخافوا ربكم لا يضركم أي لا ينقصكم كيدهم شيئا قرابنا كثير ونافع وأهل البصرة لا يضركم لا يضركم يضركم هكذا يضركم لا يضركم بكسر الضاد خفيفة نعم بكسر الضاد خفيفة أظنها هكذا استقوم لا يضركم لا يضركم بكسر الضاد خفيفة قال ضار يضير ضيرا وهو جزء على جواب الجزاء نعم جزء على جواب الجزاء وهذا واضح فإن شرطية تجزم فعلين إن تنسسكم حسنا تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتغوا لا يضركم لا يضركم هذا وهذا حتى على هذا الرفع إنما الحركة هذه التبع فقط لتبعية حركة ما قبلها يضركم فإن الضاد مضمومة فضمت الراء وإن تصبروا وتتقوا كما جاء في القراءة الأخرى لا يضركم كيدهم شيئا وهل مجزوم كذلك وإنما حرك بالضم تبع للضاد المضمومة ويصلح لا يضركم أيضا بالفتح تخفيفا وأما الكسر فلا العيه هنا الله أعلم فعلى القراءة الرفع هو مجزوم في الأصل، ولكن حركة أو السكون مقدر. وأما القراء الأخرى لا يضركم فهو واضح. قال وهو جزم على جواب الجزاء وقرأ الباقون وقرأ الباقون بضم الضاد وتشديد الراء من ضر يضر ضرا. مثل رد يرد ردا وفي رفعه وجهان أحدهما أنه أراد الجزم وأصله يضرركم فأضغمت الراء في الراء فيكون في مجزوما وعلامة جزمه سكون مقدر سكون مقدر منع منظوره الضمة اتباعا لحركة الضاد وسكونه مقدر وأصله يضرركم فأضغمت الراء في الراء ونقلت ضمة الراء إلى الأولى إلى الضاد ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمّة الثانية اتباعا هذا الذي أشرناه اتباعا لضمة الضاد وهذا كثير لم يرد زيدا عن كذا إلا كذا لم يرد فهذا أصله يرد يردد في جزء من أوجه هنا أضم تبعا لحركة الراء لم يرد زيد عن الحق إلا كذا وكذا أو عن الباطل إلا كذا وكذا ولم يرد زيدا عن الباطل إلا كذا ولم يرد والأصل يرد ويرد على أصل تلا الساكنين لأن الدال الأولى ساكنة فهذا جيد هذا نعم فيكون عليه ثلاثة أوجه فيه أيضا ثلاثة أوجه الضم تبع النضم الضم وخلالك الفتح تخفيفا والكسر على اصل التقاء ساكنين وهذا في كل مضعف في كل مضعف فيه هذه ثلاثه اوجه إذا كان ما قبله مضموما فان لم يكن ما قبله مضموما ففيه وجهان ففيه وجهان فقط وانم الثلاث اوجه إذا كان قبله مضموما ثلاثه اوجه لم يرد ولم يرد ولم يردي قال رحمه الله ونقل الضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمة الثانية إتباعا والثاني أن يكون لا بمعنى ليس ويضمر فيها الفاء تقديره وإن تصبروا وتتقوا فليس يضركم كيدهم شيئا فعلى هذا هو مرفوع فيكون الخبر محذور الجملة هذه خبر لممتنى محذور لا يضركم هذه رفعت على أنها خبر لممتنى محذور الجملة على تقدير الفاء والجملة في محل جزم جملة المبتدى والخبر الذي أخبر عنه بيضركم في مضارع. فعلى تقدير الفاء الرفع كما سمعت للتجرد من الناصب الجاسم والجملة هذه المذكورة خبر نوتا محدود فالحال لا يضركم قيدهم شيئا فهو لا يضركم قيدهم شيئا فرفعه على ما سمع على أنه خبر هذا على تقدير الفاء يكون بإضمار فاء مقدرة فلا يضركم وإذا جاء بالفاء رفع الفعل وإذا لم يؤتى بالفاء فيجزم وإذا لم تقدر الفاء يجزم ويكون الضم هنا لأجل الإتباع فقط لا لأجل أنه حركة رفع وإنما هو إتباع الضم في, في الضاد قال وإن تصبروا ويضمر فيه الفاء تقديره وإن تصبروا وتتقوا فنيس يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أي عالم فالله سبحانه وتعالى عالم بما يمقر هؤلاء وما يكيد هؤلاء وحافظ ولا يعزب عنه شيء من أفعالهم سبحانه وتعالى حافظ لهذا المكر ولا يغيب عنه شيء جل وعلا من فعال هؤلاء الماكرين وهو يعلم ما هم يصنعون إن الله بما يعملون محيط وهو عالم جل وعلا فعلى هذا يا أخي عمنا قلبك من الله سبحانه وتعالى فالله بيده كل شيء هذا المكر الذي بأهل الإسلام فالله سبحانه وتعالى ينظر إليه ويراه ويعلمه ويحيط به جل وعلا وهذا ابتناء إن كان الشخص مستقيما على دين الله سبحانه وتعالى فهو ابتناء والفرج غريب وإن كان عنده شيء فهو أيضا كذلك ابتناء وتمحيص وعقوبة بسبب هذا ذنب لعله يرجع لعله يرجع ويأوب إلى الله سبحانه وتعالى ويراجع حساباته هذا الذي يحصل بالأمة والله علم جله كما قال الله ما من نصيبة فبما كسبت أيديكم جله بسبب هذه الذنوب التي انتشرت في الناس حسبنا الله نعم الوكيل يخبرنا بعض الإخوة كأن عدن ما خرجوا من حرب، ولا كان الحوثي عندهم قبل أيام، نسمهم الويلات، كأنهم ما رأوا شيء، لا زالت تبرج، ولا زالت المعاصي تبجح بها ويجاهر بها، وكأنهم ما خرجوا من شيء، وما أصابوا من شيء. حسبنا الله نعيم الوكيل. هذا والله الضرر الذي يحصل لنا بسبب هؤلاء العصاة، الذين لا يبانون، ولا يرعون، ولا يذكرون. يدعون الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن الأمة بل يتسببون في البلاء الذي يحصبنا لا في توبة ولا في رجوع ولا في شيء إصرار عن المعاصي مجاهرة بها إلا من رحم الله جل وعلا وهذا والله نخشى منه أن يرجع مرة ثاني الحوثي يرجع مرة أخرى الحوثي بصورة أخرى غير الصورة المتقدمة أنه حوثي يرجع بصورة أخرى أنها ألوان وصور وأدوار في البلاد اليمينية يرجع على البلاد نفس الخبر ذلك، لكن بصورة غير صورة الأولى ولسى الله العافية والسلام كل ذلك لأن أكثر أهل الإسلام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى صاروا جاهرون بالمعاصي الحق جاهرون لا يبانون إلا من رحم الله جل وعلا وقليل ما هم الذين يكرون مثل هذه المنكرات التي حاصلة في الأمة هذه المجاهرة تضر الأمة كل أمة معافى إلا المجاهرين كل أمة محمد معافى إلا المجاهر هذا ما هو معافى ربما يؤاخذ بذنبه والعياذ بالله وتسبب أيضا كذلك في الضرع على الناس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذه الفتن ما تصيب الظلم فقط بل هي عامة فالشر يعمل كما يقول الناس حاصل هذه آيات فيها تذكير للعباد أنهم إذا استقاموا على دين الله صبروا على طاعة الله وحققوا تقوى لا يضركم كيدهم شيئا وهذا له مفهوم هذه الآية لها مفهوم ونسمى بمفهوم شرط وهو صحيح هنا وهو حج هنا أنهم إن لم يحققوا الشرط يصبروا ويتقوا فإنه سيحصل لهم ضرر من عدائهم يحصل لهم ضرر من عدائهم صلى الله عليه وسلم إلى هنا شربت عندما بدأ المؤذن في أذان الفجر عمدا وكنت ناويا الصيام فصمت صيامي صحيح وماذا علي هو لواصل أم لا كان المؤذن يؤذن في الوقت وبعد بزوق الفجر طنوع الفجر الصادر فصيامك قيص صحيح لأنك شربت بعد طنوع الفجر الصادر فلا ينفعك هذا الصيام لأنك تقول شربت متعمدا لا لأنك ظان أن الفجر لم يطلع بعده وإنما تقصدت هذا وقد طلع الفجر المؤذن يؤذن مثلا في الوقت فهذا الصيام غير صحيح وإنما يحسب لي الشخص الصيام بالنسبة لي النفل عند جمهور أهل العلم وإن كان بعد طلوع الفجر ما لم يسبق أكل ما لم يسبق أكل نوا الصوم بعد طلوع الفجر وما أكل قبله مثلا من النهار نوا فيحسب له من هذا الوقت وما بعده وما إذا قبل فلا يحسب له الصيام وان أمسك بقية نهاره هذا لا يحسب له فيحسب له عند جماهير أهل العلم والا بعض أهل العلم على العموم أن الصيام لا يكون صحيحا إلا قبل طلوع الفجر لا لابد أن تكون قبل طلوع الفجر صادق لكن جماهير أهل العلم يتوسعون في النفل وأنه لا بأس من إحداث نية بعد طلع الفجر الصادق ما لم يأكل قبل ذلك فإن أكله فلا يحسب له وأما أنت فقد أكلت متعمدا قال ما جمع كلمة القرآن بارك الله فيكم ما علم له جمع فهو جنس وهو جنس تطلق على كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره فما بين دفته القرآن كنام الله سبحانه وتعالى الذي يظهر ما يجمع وأما ما جاء في جمع الأجناس في بعض جمع الأجناس فربما يجمعونه باعتبار تعدد الأنواع مثل ما جمعوا مياه جمعوا ماء وما هذا الجنس الأصل في الجنس أنه لا يجمع لأنه يطلق عن القليل وعن كثير وعلى كل ما يدخل تحت هذا يقال له ماء وليحتاج إلى جمعه لكن لما تعددت أنواعه, تعددت أنواعه فما يصلح للطهور وما لا يصلح للطهور وما نجس وما غير نجس فقالوا مياه باب المياه جمع ما والأصل في ما لا يجمع لأنه جنس وإنما جمعوه باعتبار تعدد أفراده جمعوه أنه يختلف منه ما هو طاهر ومنه ما هو ليس بطاهر والأصل في لا تجمع قال هل يجوز أخذ الأشياء بدون إذن؟ لا ما يصلح أن يأخذ الشخص شيء بيغير إذني صاحبه. لا يحلو ما نبرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه. في استاذ الشخص. حتى الكتاب إذا رأيت هنا لأخيك لا تقرأ فيه. لا تقرأ فيه إلا بإذن منه. فإن لك لا بس. وإن وضعه للقراء لا بس. أنه يقرأ فيه. فعندكم مكتبة عام من كنت حب تقرأ تدخل داخل. وهذا كذا متع أخيك. متع لا تجعله ستر لف. إلا بإذن منه، إلا بإذن ولو كان عنو ساقوت لا ترفعون شيئا عنو سترلا، النبي من أخيك لا تأخذه، ربما تأخذه من هنا ووضعه هنا يبحث عنه ما يجده، يبحث عنه ما يجده، هذا لا يصلح تساهل، الأمور لابد شخص راعي فيها تقوى الله سبحانه وتعالى ولا يحتقر شيء من هذه الأشياء، والله السلام يحصل ما هو عن تبون يعني قص العياد بالله لا حقوق الإخوة. يحصل عن غفل أحيانا وعن قلة ربما في بعض الأولاد الذين جاءوا بادئين في الطلب ربما يحصل منهم شيء من مثل هذا والله المستعان سبحانك الله وحمدك إلى إله ما نستهى